هل يجوز لبس ا ل ع ب ا ي ة على الكتف وهي غير مزينه ة العباية ما ي ف ا زينة نعم هي تريد نعم أن ت لا ب س ه كما ي ل الرجل المشلح نلبس الآن نعم. هذا المشلح ب س كما هذا نعم و م من ا ا ل ر ج ا الأجانب لا هذا ما ل أن المرأة يحجم جسم ب شك ي و ر زينه م ف ا ت ا ولهذا فالأقرب في هذا المنع وأن المرأة وأن تلبس في الجلباب ل الواسع الفضفاض ل ب ا ا س الواسع、نعم. الذي لا يبدي شيئا من فات ا ل م ر أ ة ولا يجسد بدنها、نعم. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها النبي وكل ونساء الممني يدين علينا جلابي يعرفنا يؤذين رحيما يا شيخ العباية في الخليج بقية العالميسيلمين في عباية فيهم أزواجك بناتك ونساء فلا وكان الله أفورا لا السؤال هذا بلدان أصلا ما لا إلا اللي أو أدنى أن لأن أعرف بهن ومعظمهم كلهم وكل ذلك لكن تلبس دول بل يلبس من عند أن من ندر بعض مؤخرة فقط يلبسون المرأة فيه ق رأسها س ي ل ب و على الكتف ملابسهم كذا هل هذا أ ي ض ا نقول في نفس الكلام المهم أ ن لا يجسد اللباس جسد ما يكون المراه و لا يكون, مثير نعم. ولا يجسد جسد المرأ ولا يكون ضيقا جميل نعم